بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك, ولئن جاء نصر من ربك ليقولن جاء كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا ان قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاط ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أَجْرَهُ في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطنسي بهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجْزَم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 يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون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 أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بالحق لما جاءه